فَو إِلَى الْكَهْفِ يَأْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَأْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تزاور عن كهفهم ذات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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجبوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نابادا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بيهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم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 ولا تستفت فيهم من أحد ولا تقولن لشيء نفاعلون ذلك غدا ولا تقولن لشيء نفاعلون ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت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 فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاضِرَةً قُطُوفُهَا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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من ساور من ذهب يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا, ويلبسون ثيابا خضرا يُسْنَدُ سُندُ سَوَا اسْتَدْرَقُ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ عَلَى لَرَائِكٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى لَرَائِكٍ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن انت بد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا خيرا منهما منقلبا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع له طلبا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 هو قَْرٌ تَابَ وَخَر النُوقُبا وَظْرِبلَهَُّ تَخياةِ الُّنْيا كماَم إِ زَلنهُ منِنَ السَّماء كما إن زَلنَّهُ منِن السَّم إفَخْتَطَبهِِ نَباتُ الأرض فَأَصبححَا شمًا تَذْرُوه الاق وكان الله على كل شيء م قدرا المال والبَنُ نزينة الحياة الدننيا والباقية الصالحات خيرندكَ تووااب خيرٌ دكَثاب وَخيرر نَمالا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 بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة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 واتقدوا آياتي وما أنذروه زؤا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا يبقوا وفي آذانهم وقراه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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين وامضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا خوتهما فاتخذ سبيله في البحر صارابا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى أبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لاتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري وسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلما فقتله قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس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 ذلِكَ تَأويلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرِ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا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 حتى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ حَقَّقْنَا بِمَا لَدَيْنَا قُدْرًا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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلا خسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فاحبطت اعمالهم فاحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا اياتي ورسلي هزوا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 وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَا دَدَّا قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَآلَكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ بل يعمل عمل صالِ ح لا يشك بعبادة ره أحد